بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب فقه اللغة والسر العربية للإمام التعالبي تسمة الباب السادس والعشرين الفصل الثاني عشر في تفصيل أمتنة للناس مختلفة الحواء مكان الحي الحلال الثغر مكان المخافة الموسم مكان سوق الحجيج المدرس مكان درس الكتب والمحفل مكان جتماع الرجال المأتم مكان جتماع النساء النادي والندوة مكان جتماع الناس للحديث والسمر المخطبة مكان جتماع الغرباء ويقال المكان حشد الناس للأمور العظام المجلس مكان استقرار الناس في البيوت الخان مكان مذيث المسافرين الحانوت مكان الشراء والبيع الحانة مكان التسوق في الخمر المشوار المكان الذي تشور فيه الدواب أي تعرض الملصة مكان النصوص المعسكر مكان العسكر المعركة مكان القتال الملحمة مكان القتل الشديد قال ابن الأعراضي الملحمة حيث يتقاطعون لحومهم بالسيوف. المرقد مكان الرقاد. الناموس مكان الصائد. المرقب مكان الديدبان. القوس مكان الراهب. المربع مكان الحي في الربيع. الطراز المكان الذي ينسج فيه الثياب الجياد. الفصل الثالث عشر في تفصيل أنقنة ضروب من الحيوان. وطن الناس، مراح الإبل، إفطبل الدواب، زرب الغنم، عرين الأسد، وجار الزئب والضبع، مكو الأرنب والثعلب، تناس الوحش، قدحي النعامة، قفرص القطى، عش الطير، قرية النمل، نافقاء اليربوع، كور الزنابير، خلية النحل، جحر الضب والحية الفصل الرابع عشر في تقسيم أماكن الطيور إذا كان مكان الطير على شجر فهو وكر فإذا كان في جبل أو جدار فهو وكن فإذا كان في كن فهو عش فإذا كان على وجه الأرض فهو أفحوص والأدحي للنعام خاصة ومحضنة الحمامه التي تحتضن فيه على بيضها والميقعة المكان الذي يقع عليه البازل الفصل الخامس عشر يناسب ما تقدم في تقصيل بيوت العرب نسبه حمزة إلى ابن السكيت ولست من صحة بعضه على يقين خباء من صوف بجاد من وبر فسطاط من شعر سرادق من كرسوف قشع من جلود يابسة طراف من أدم حظيره من شذب خيمة من شجر أقنة من حجر قبة من لبن سترة من مدر الفصل السادس عشر في تفصيل الأبنية عن الأصمعي وغيره إذا كان البناء مسطحا فهو أطم وأجم فإذا كان مسنما وهو الذي يقال له كوخ وخربشت فهو مجرد فإذا كان عاليا مرتفعا فهو صرح فإذا كان مربعا فهو كعبة فإذا كان مطولا فهو مشيد فإذا كان معمولا بشيد وهو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط فهو مشيد فإذا كان سقيفه بين حائطين تحتهما طريق فهي السابات الفصل السابع عشر في المتعبدات المسجد للمسلمين الكنيسة لليهود البيعة للنصارى الصومعة للرهبان بيت النار للمجوس انتهى الباب السادس والعشرون الباب السابع والعشرون في الحجارة عن الأئمة قد جمع فيها أسماءها الأصطهاني في كتاب الموازنة وقسر الصاحب على تأليفها زفيترا وجعل أوائل الكلمات على توالي حروف الهجاء إلا ما لم يوجد منها في أوائل الأسماء وقد أخرجت منها ومن غيرها ما استصلحته للكتاب ووفيت التفصيل حقا بإذن الله عز اسمه الفصل الأول في الحجارة التي تتخذ أدوات أو تجري مجراها وتستعمل في أحوال مختلفة عن الأئمة الفهر الحجر قد يكسر به الجوز وما أشبهه ويسحق به المسك وما شاكله الصلاية الحجر العريض يسحق عليه الطيب وكذلك المداك والقسطنات وأظنها رومية المسحنة الحجر يدق به حجارة الذهب عن الأزهري النشفة الحجر الذي تدلك به الأقدام الربيعة الحجر الذي يرفع لتجربة الشدة والقوة المسن الحجر الذي يسن عليه الحديد أن يحدد وكذلك الصد لا أو يعلم مقدار غورها المرجاس الحجر الذي يرمى به في البئر ليطيب ماءها ويفتح عيونها عن أبي تراب وأنشد إذا رأوا كريهة يرمون بي رميك بالمرجاس في قعر الطوي الضرر الحجر المحدد الذي يقوم مقام السكين ومنه الحديث أن عدي بن حاتم قال انا لا نجد ما نذكي به إلا الضرار وشقة العصا فقال أمر الدم بما شئت الجمرة الحجر يستجمر به في جمار المناسك المقلة الحجر يتقاسم به الماء المرضاد حجر الدق النبلة حجر لإزالة الأقذار البلقة الحجر الذي تبلط به الدار أي تفرش والجمع البلاط. الجمارة الحجر يجعل حول الحوض لئلا يسيل ماءه الحبس حجارة تجعل على فوهة النهر لتمنع طغيان الماء عن ثعلب عن ابن الاعرابي الربفة الحجر يحمى فتسخن به القدر أو ما يكبب عليه اللحم الرجام حجر يشد في طرف الحبل ويدلى ليكون أسرع لنزوله الأميمة حجر يشدخ به الرأس السلوانة حجر كانوا يقولون ان من يسقى ماءه سلا السلمانة حجر يدفع إلى الملسوع ليحركه بيده عن الصاحب المدماك الصخرة يقوم عليها الساقي النصب حجر كان ينصب وتصب عليه الدماء للأوثان وقد نطق به القرآن الخلنبوس حجر القدح عن الليل القهقر الحجر الذي يسحق به الشيء عن أبي عمر الهوجل الحجر الذي يثقل به الزورق والمركب وهو الأنجر الحانية الحجارة تطوق بها البئر القداس حجر يجعل وسط الحوض للمقدار الذي يروي الإبل عن الصاحب الأثية حجارة القدر الإرام حجارة تنصب أعلاما واحدها إرامي وإرام عن أبي عمرو الفصل الثاني في تفصيل حجارة مختلفة الكيفية عن الأئمة اليرمع حجارة بيض تلمع في الشمس وليلمع كذلك الحمة حجارة سود تراها لاصقة بالأرض متدانية ومتفرقة عن ابن شميه. البراطيل الحجارة الطوال واحدها برطيل البصرة حجارة الرخوه المرو حجارة بيض فيها نار المهو حجر أبيض يقال له بصاق القمر المهات حجر البلور المرمر حجر الرخام. الدملوك الحجر المدملك الدملق الحجر المستدير الراعوفة حجر يتقدم من طي البئر الرضاد حجارة تترضرض على وجه الأرض اي لا تثبت الصفاح الحجارة العراض الملس. الرضام صخور عظام أمثال الجزر واحدها رضمة الرجام والسلام دونها الصلدح الحجر العريب، الصيخود الصخرة الشديدة وكذلك الصفا والصفوان والصفواء الضرب كل حجر ثابت الأصل حديد الطرف. العقاب صخرة ناشزة في قاع البئر الكديد الحجر تسطره الأرض ويبرزه الحفر عن الصاحب اللجيفة صخرة على الغار كالباب اللي خاف فيها عرض ورقة اليهير حجارة أمثال الأكف اتان الضحل صخرة قد غمر الماء بعضها وظهر بعضها الصلعه الصخرة الملساء البراقة الصيدان حجر أبيض تتخذ منه البرام الفصل الثالث في ترتيب مقادير الحجارة على القياس والتقريب إذا كانت صغيرة فهي حصات فإذا كانت مثل الجوزة فهي نبلة فإذا كانت أعظم من الجوزة فهي قنزعه فإذا كانت أعظم منها وصلحت للقذف فهي مقذاف ورجمة ومردات ويقال إن المردات حجر الضب الذي ينصبه علامة لجحره فإذا كانت ملء الكف فهي يهير فإذا كانت أعظم منها فهي فهر ثم جندل ثم جلمد ثم صخرة ثم قلعة وهي التي تنقلع من عرض جبل وبها سميت القلعة التي هي الحصن انتهى الباب السابع والعشرون الباب الثامن والعشرون في النبت والزرع والنخل الفصل الأول في ترتيب النبات من لدن ابتدائه إلى انتهائه أول ما يبدو النبت فهو بارض فإذا تحرك قليلا فهو جمين فإذا عم الأرض فهو عمين فإذا اهتز وأمكن أن يقبض عليه قيل جثألة فإذا اصر ويبس فهو هائج فإذا كان الرطب تحت اليبيس فهو غميم، فإذا كان بعضه هائجا وبعضه أخطر فهو شميط فإذا تهشم وتحطم فهو هشيم وحطام فإذا سود من القدم فهو الدندن عن الأصمعي فإذا يبس ثم أصابه المطر فاخضر فذلك النشر عن أبي عمر الفصل الثاني في مثله عن الأئمة إذا طلع أول النبت قيل أوشم وطر وكذلك الشارب فإذا زاد قليلا قيل ظفر فإذا غط الأرض قيل استحلس فإذا صار بعضه أطول من بعض قيل تناتل فإذا تهيأ اليبس قيل اقتأر فإذا يبس وانشق قيل تصوح فإذا تم يبسوه قيل هاجت الأرض هياجه. الفصل الثالث في ترتيب أحوال الزرع جمعت فيه بين أقاويل الليث والنظر وغيرهما الزرع ما دام في البذر فهو الحب فإذا انشق الحب عن الورقة فهو الفرخ والشطء فإذا طلع رأسه فهو الحقل فإذا صار اربع ورقات أو خمسا قيل كوت تكويتا فإذا طال وغلظ قيل استأسد فإذا ظهرت قصبته قيل قصب فإذا ظهرت السنبلة قيل سنبل ثم اكتهل وأحسن من هذا الترتيب قول القرآن ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه قال الزجاج ازر الصغار الكبار حتى استوى بعضها على بعض قال غيره فساوى الفراخ الطوال فاستوى طولها قال ابن الأعرابي أشط الزرع إذا فرخ وأخرج شفأه أي فراخه فازره أي أعانه الفصل الرابع في ترتيب البطيخ عن الليل اول ما يخرج البطيخ يكون قعصرا ثم خبصا أكبر من ذلك ثم يكون قحا والحدج يجمعه ثم يكون بطيخا الفصل الخامس في قصر النخل وطولها عن الأئمة إذا كانت النخلة صغيرة فهي الفسيلة والودية فإذا كانت قصيرة تنالها اليد فهي القائد فإذا صار لها جذع يتناول منه المتناول فهي جبارة فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة والعيدانة فإذا زادت فهي باسقة فإذا تناهت في الطول مع انجراد فهي سحوق. الفصل السادس في ترتيب سائر نعوتها عن الأئمة إذا كانت النخلة على الماء فهي كارعة ومقرعة فإذا حملت في صغرها فهي مهتجنة، فإذا كانت تدرك في أول النخل فهي بكور فإذا كانت تحمل سنة وسنة لا فهي سنهاء فإذا كان بصرها ينتثر وهو أخضر فهي خضيرة فإذا دقت من أسفلها وانجرد كربها فهي صنبور فإذا مالت فبني تحتها دكان تعتمد عليه فهي رجبية فإذا كانت منفردة عن أخواتها فهي عوانة الفصل السابع مجمل في ترتيب حمل النخلة أطلعت ثم أبلحت ثم أبسرت ثم أزهت ثم أمعت ثم أرطبت ثم أثمرت انتهى الباب الثامن والعشرون الباب التاسع والعشرون فيما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية الفصل الاول في سياقة أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة الكف الساق الفراش البزاز الوزان الكيال المساح البياع الدلال، الصراف، البقال، الجمال، الحمال الفصاد، الخراط، البيطار، الرائض الطراز، الخياط، القزاز، الأمير، الخليفة الوزير، الحاجب، القاضي، صاحب البريد، صاحب الخبر الوكيل، السقاء، الساقي الشراب، الدخل، الخرج، الحلال، الحرام البركة، البركه العدة، الصواب، الغلط، الخطا الوسوسة، الحسد، الكساد العارية، النصيحة، الفضيحة الصورة، الطبيعة، العادة البخور، الغالية، الخلوق اللخلخة، الحناء الجبة الجثة المقنعة الدراعة الإزار المضربة اللحاف المخدة الفاختة القمري اللقلق الخط القلم المداد الحبر الكتاب الصندوق الحقة الربعة المقدمة السفق الخرج السفرة اللهو القمار الجفاء، الوفاء، الكرسي القنص، المشجب، الدوات، المرفع القنينة، الفتيلة، الكلبتان، القفل الحلقة، المنقلة، المجمرة، المزاق، الحربة الدبوس، المنجنيق، العرادة الركاب، العلم، الطبل، اللواء، الغاشية، النصل. القطري الجل البرقع الشكال العنان الجنيبة الغذاء الحلواء القطائف القليه الهريسة العصيدة المزورة الفتيت النقل النطع العلم الطراز الرداء الفلك المشرق المغرب الطالع الشمال الجنوب الصبا، الدبور الأبله، الأحمق، النبيل، اللطيف، الظريف، الجلاد، السياف، العاشق، الجلاد الفصل الثاني يناسبه في أسماء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها الزكاة، الحج، المسلم، المؤمن، الكافر، المنافق، الفاسق، الحنث، الخبيث، القرآن، الإقامة التيمم المتعة الطلاق الظهار الإيلاء القبلة المحراب المنارة الجبت الطاغوت إبليس السجين الغسلين الضريع الزقوم التسميم، السلسبيل هاروت وماروت ويأجوج ومأجوج منكر ونكير الفصل الثالث في ذكر أسماء قائمة في لغة العربي والفرس على لفظ واحد: التنور، الخمير، الزمان، الدين، الكنز، الدينار، الدرهم. الفصل الرابع في سياق أسماء تفردت بها الفرس دون العرب، فاضطرت العرب إلى تعريفها أو تركها كما هي. فمنها من الأواني: الكوز، الإبريق، الطحث. الخوان الطبق القصعة السكرجة ومن الملابس السمور السنجاب القاقم الفنك الدلق الخز الديباج التاختج الراختج السندس ومن الجواهر الياقوت الفيروزج البجاد البلور ومن ألوان الخبزي السميذ الدرمك الجردق الجرمازج الكعك ومن ألوان الطبيخ السكباج الدوغباج النار باج شواء المزير باجي الإسبي زباج الداجي راج الطباهج الجرزباج زباج الروذق الهلام الخاميز الخوزاب البزما ورد أو الزما ومن الحلاوة الفالوذج الجوزينج اللوزينج النفرينج الرازينج ومن, ومن الأنبجات وهي الأشربة الجلاب السكنجبين الجلنجبين الميبة ومن الأفاوية الدار الصيني الفلفل الكروية القرفة الزنجبيل الخولنجان ومن الرياحين وما يناسبها النرجس البنفسج النسرين الخيري السوسن المرزنجوش الياسمين الجلنا ومن الطيب المسك العنبر الكافور الصندل القرنفل الفصل الخامس فيما حاضرت به مما نسبه بعض الأئمة إلى اللغة الرومية الفردوس البستان القصطاص الميزان السجنجل المرآة البطاقة رقعة فيها رقم المتاعي القرسطون القبان الأسطرلاب معروف القص القصن القسنطاس صلابة الطيل القفطري والقفطار الجهدد القفطل الغبار القبرس أجود النحاس القنطار عشر ألف أوقية البطريق القائد القراميد الأجر ويقال بل هي الطوابيق واحدها قرميد الترياق دواء السموم القنطرة معروفة القيطون البيت الشتوي الخيديقون والرساطون والإسفنط أشربة على صفات النقرس والقولنج مرضان معروفان سأل علي شريحا مسألة فأجاب بالصواب فقال له قالون أي أصبت بالرومية انتهى الباب التاسع والعشرون الباب الثلاثون في فنون مختلفة في الترتيب في الأسماء والأفعال والصفات الفصل الأول في سياقه أسماء النار عن ثعلب عن ابن الأعرابي الصلاء السكن الضرمة الحرق الحمدة الحدمة الجحيم السعير الوحى قال وسألت ابن الأعرابي عن الوحى فقال هو الملك فقلت ولم سمي الملك وحى فقال الوح النار فكأن الملك مثل النار يضر وينفع الفصل الثاني في تبصير أصول النار ومعالجتها وترتيبها عن الأئمة إذا لم يخرج الزند النار عند القدح قيل كبا يكبو فإذا صوت ولم يخرج قيل صلد يصلد فإذا أخرج النار قيل ورا يري فإذا ألقى عليها ما يحفظها وينذكيها قيل قيل شيعتها وأثقبتها فإذا عولجت لتلتهب قيل حضأتها وأرستها، فإن جعل لها مذهب تحت القدر قيل سخوتها فإذا زيد في إيقادها وإشعالها قيل أججتها فإذا اشتدت أججها فهي جاحمة فإذا سكن لهبها ولم يبصأ حرها فهي خامدة فإذا طفئت البتة فهي هامدة فإذا صارت رمادا فهي هابية. الفصل الثالث في الدواهي قد جمع حمزة من أسمائها ما يزيد على أربع وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من إحدى الدواهي ومن العجائب أن أمة واحدة وسمت معنا واحدا بمئين من الألفاظ وليست سياقتها كلها من شرط هذا الكتاب وقد رثتت منها منتهت إليه معرفتي فمنها ما جاء على فاعلة يقال نزلت بهم نازلة ونائبة وحادثة ثم آبية وداهية وباقعة ثم بائقه وحاطمه وثاقرة ثم غاشية وواقعة وقارعة ثم حاقة وطامة وصاخه ومنها ما جاء على التصغير كالربيق والأريق ثم الدويهية والخونجيه ومنها ما جاء مردفا بالنون جاء بالأمرين والأقورين ثم الدرخمين والحبوكرين والفتكرين ومنها جاء بالعضيهة والأسيكة ثم الفلق والليقة ومنها جاء بالعنقفير والخمسقيق ثم الدردبيس والقمطرير ومنها وقعوا في ورقة ثم رقمة ثم دوكة ونوطة ومنها وقعوا في سلا جمل وفي أذني عناق ثم في قرن حمار وفي صماء الغبر ثم في إحدى بنات طبق ثم في ثالثة الأساف ثم في وادي تضلل ووادي تهلك الفصل الرابع في ذنو الأشياء المنتظرة وحينونتها تضيفت الشمس اذا دنا غروبها اقربت الحبلة اذا دنا ولادها اهتجنت الناقه اذا دنا نتاجها عن الكسائي ضرعت القدر اذا دنا ادراكها عن ابي زيد فرقت القطاة اذا دنا خروج بيضتها ازفت الازفه اذا دنا وقتها احيط بفلان اذا دنا هلاكه أقطف, اقطف العنب حان ان يقطف احصد الزرع حان ان يحصد أركب المهر حان أن يركب أقرن الدمل حان أن يفقى عن أبي عبي الفصل الخامس في تقسيم الوصف بالبعد مكان سحيق فج عميق رجع بعيد دار نازحة شؤ مغرب نوى شطون سفر شاسع بلد طروح الفصل السادس في تفصيل اسماء الأجر الشكم أجرة الحجام وفي الحديث إنه قال لما حجمه أبو طيبه اشكموه الحلوان أجرة الكاهن البسله أجرة الراقي الجعل أجرة الفيجي الخرج أجرة العامل الجذر أجرة المغني وهو دخيل البركة أجرة الطحان عن ابن العربي. الداشن أجرة الدستوان عن النضر بن شميل الفصل السابع في الهدايا والعطايا الحذية هدية المبشر. العرابة هدية يهديها القادم من سفر المصانعة هدية العامل الإتاوة هدية الملك الشقد العطية ابتداء فإذا كانت جزاء فهي شكم الفصل الثامن في تفصيل العطايا الراجعة إلى معطيها عن الائمه. المنحة أن تعطي الرجل الناقة أو الشاتة ليحتلبها مدة ثم يردها الإفقار أن تعطيه دابة ليركبها في سفر أو حضر ثم يردها إليه الإخبال والإقفاء أن تعطي الرجل الناقة وتجعل له وبرها ولبنها العريه أن تعطي الرجل نخلة فيكون له التمر دون الأصل الفصل التاسع في العموم والخصوص البغض عام والفرق فيما بين الزوجين خاص التشهي عام والوحم للحبلة خاص النظر إلى الأشياء عام والشيم للبرق خاص الحبل عام والكر للحبل الذي يصعد به إلى النخل خاص الجلاء للأشياء عام والاجتلاء للعروس خاص الغسل للأشياء عام والقصارة للثوب خاص الصراخ عام والواعية على الميت خاصة الزنب عام والذنابة للفرس خاص التحريك عام وإنغاض الرأس خاص الحديث عام والسمر بالليل خاص السير عام والسرى ليلا خاص النوم في الأوقات عام والقيلولة نصف النهار خاصة الطلب عام والتوخي في الخير خاص الهرب عام والاباق للعبيد خاص الحذر للغلاة عام والخرص للنخل خاص الخدمة عامة والسدانة للكعبة خاصة الرائحة عامة والقطار للشواء خاص الوكر للطير عام والأدحي للنعام خاص العدو للحيوان عام والعسلان للذئب خاص الضلع لما سوى الإنسان عام والخمع للضبع خاص الفصل العاشر في تقسيم الخروج خرج الإنسان من داره برز الشجاع من مكمنه انسل فلان من بين القوم تفص من أمر كذا مرق السهم من الرمية فتقت الرطبة من قشرها دلق السيف من غمده ساحت رائحة الزهر نور النبت إذا خرج زهره خلص الطعام إذا خرج من الجوف إلى الفم صبع فلان إذا خرج من دين إلى دين تملصت السمكة من يد الصائد إذا خرجت منها الفصل حادي عشر فيما يختص من ذلك بالأعضاء الجحوذ خروج المقلة وظهورها من الحجاج الدلع خروج اللسان من الشفا الاندحاق خروج البطن الفصل الثاني عشر يقاربه ويناسبه في تقسيم الخروج والظهور نجم قرن الشافي فطر ناب البعير صبأت ثنية الصبي نهد سدي الجارية طلع البدر نبع الماء نبغ الشاعر أوشم النبت بثر البسر، حمم الزغب الفصل الثالث عشر في استخراج الشيء من الشيء نبث البئر إذا استخرج ترابها استنبط البئر إذا استخرج ماءها مرى الناقة إذا استخرج لبنها ذبح صأرة المسك إذا استخرج ما فيها نقش الشوك من الرجل إذا استخرجه منه نشل اللحم من القدر إذا استخرجه منها تمخخ العظم إذا استخرج مخه عصر الزيتون إذا استخرج عصارته الحص الرابع عشر يقاربه في انتزاع الشيء وأخذه منه عن الأئمة كشط البعيرة، سلخ الشاتة سمط الخروفة سحف الشعرة كسح الثلجة بشر الأديم إذا أخذ بشرته جلف الطين عن رأس الدني إذا أخذه منه سحى الطين عن الأرض عرق العظم إذا أخذ ما عليه من اللحم اتفح القدرة إذا أخذ طفاحتها وهي زبدها وما على منها الفصل الخامس عشر في أوصات تختلف معانيها باختلاف الموصوف بها سيف كهام أي كليل عن الضريبة لسان كهام عيي عن البلاغة فرس كهام بطيء عن الغاية المسيخ من الناس الذي لا ملاحة له ومن الطعام الذي لا ملح له ومن الفواكه ما لا طعم له الأدم من الناس السود ومن الإبل البيض ومن الضباء الحمر الصلود من الخيل الذي لا يعرق ومن القدور الذي يبطئ غليانها ومن الزنود الذي لا يوري الأعزل من الرجال الذي يخرج إلى القتال بلا سلاح ومن السحاب الذي لا مطر فيه ومن الدواب الذي يعزل ذنبه الفصل السادس عشر في تسمية المتضادين باسم واحد من غير استقصاء الغريم المولى الزوج البيع وراء الصريم أي الليل وهو أيضا الصبح لأن كل منهما ينصرم عن صاحبه الجلل اليسير والجلل العظيم لأن السير قد يكون عظيما عندما هو أيسر منه والعظيم قد يكون صغيرا عندما هو أعظم منه الجون الأسود وهو أيضا الأبيض الخشيب من الصيوف الذي لم يثقل وهو أيضا الذي أحكم عمله وفرغ من سقله الفصل السابع عشر في تعديد ساعات النهار والليل على 24 لفظة عن حمزة عن الحسن وعليه عهدتها ساعات النهار, الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم الأصيل ثم العشي ثم الغروب ساعات الليل الشفق ثم الغسق ثم العتمه ثم السُثة ثم الجهمة ثم الزلة ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح وباقي أسماء الأوقات تجيء بتكرير الألفاظ التي معانيها متفقة الفصل الثامن عشر في تقسيم الجمع جمع المال جب الخراجة كتب الكثيبة قمش القماشة أصحف المصحفة قر الماء في الحوض صر اللبن في الضرع في عقص الشعر على الرأس ضفن الثياب في سرجه إذا جمعها وفي الحديث إنه ضفن ثياب علي في سرجه الفصل التاسع عشر يناسبه الكتب جمعك بين الشيئين ومنه كتب الكتاب لأنه يجمع حرفا إلى حرف وكتب الكتائب إذا جمعها وكتب الثقاء إذا خرجه، وكتب الناقة إذا صرها وكتب البغلة إذا جمع بين من خريها بحلقة الفصل العشرون في تقسيم المنع حرم فلانا إذا منعه العطاء ظلف النفس إذا منعها هواها فطم الصبي إذا منعه اللبن حل الإبل إذا منعها الماء طرفها إذا منعها الكلى عن أبي زيد. الفصل الحادي والعشرون في الحبس حقن اللبن قصر الجارية حبس اللصة رجن الشاتة كنز المال صرب البولة الفصل الثاني والعشرون في السقوط زرى ناب البعير هوى النجم انقضى الجدار خر السقف طاح الفص الفص الثالث والعشرون في المقاتلة الممافعة والمجالدة بالسيوف المداعسة بالرماح المضاربة تلقاء الوجوه المطاردة أن يحمل كل منهما على الآخر المجاحشة أن يدافع كل واحد منهما عن نفسه المكافحة المقاتلة بالوجوه وليس دونهما كرس ولا غيره المكاوحة المجاهرة بالممارسة الاستطراض أن ينهزم القرن من قرنه كأنه يتحيز إلى فئة ثم يكر عليه وينتهز الفرصة لمطاردته الفصل الرابع والعشرون في مخالفة الألفاظ للمعاني عن الأئمة العرب تقول فلان يتحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنس وفي الحديث إنه كان يأتي حراء فيتحمل فيه الليالي اي يتعبد فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرجه من النجاسة ويتحوب إذا فعل ما يخرجه من الحرج والحب وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود من قول القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك ويقال امراه قذور إذا كانت تتجنب الأقذار ودابة ريض إذا لم ترض. الفصل الخامس والعشرون في اللمعان لؤلؤ الشمس والقمر لمعان السراب والصبح بصيص الدر والياقوت وبيض المسك والعنبر بريق السيف تألق البرق رفيق الثغر واللون أجيج النار وهصيصها عن ابن الاعرابي الفصل السادس والعشرون في تقسيم الارتفاع طمى الماء متع النهار سطع الطيب والصبح نشص الغيم حلق الطائر سقع الصراخ طمح البصر الفصل السابع والعشرون في تقسيم الصعود صعد السطح رقي الدرجه علا في الأرض توقل في الجبل اقتحم العقبة صرع الأكمة تسنم الرابية تسلق الجدار الفصل الثامن والعشرون في تقسيم الثمام والكمال عشرة كاملة نعمة سابقة حول مجرم شهر كريت عن الأصمعي وغيره ألف فطم درهم واف رغيف حادر عن أبي زيد خلق عمم شاب عبعب إذا كان تام الشباب عن أبي عمرو الفصل التاسع والعشرون في تقسيم الزيادة أقمر الهلال نما المال مد الماء زبى النبت زكى الزرع أراع الطعام من الريع وهو النزول انتهى الباب الثلاثون وبانتهائه ينتهي كتاب فقه اللغة وسر العربية ويليهم الحق وهو نخبة من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الاجدابي هو أبو اسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف بن الأجدابي الطرابلسي عاش في القرن الخامس للهجرة وكان من أهل اللغة والأدب والحفظ واجدابيه قرية من قرى افريقيه ينسب سلفه إليها وله تصانيف حسنة منها مقدمة لطيفة سماها كفاية المتحفظ وهي مختصر فيما يحتاج إليه من غريب الكلام نظمها بعض العلماء منهم القاضي شهاب الدين بن الخوبي سنة ثلاث و600 وابن جابر الأعمى سنة 70 و 700 وعماد الدين البعلي المتوفى سنة 64 و700 باب ما يحتاج إلى معرفته من خلق الإنسان جثة الإنسان شخصه وجثمانه جماعة جسمه وقمته أعلى رأسه والبشرة ظاهر جلده كله والأدمة باطنه والفروة جلدة الرأس خاصة والفودان جانباء الرأس والقمحدوة الناشد من الرأس فوق القفا، والشؤون عروق في الرأس منها يجري الدمع إلى العينين وأم الرأس جلدة رقيقة فوق الدماغ إذا بلغت الشجة إليها قيل لها مأمومة والغدائر ذوائب الشعر الواحدة غديرة وفرع المرأة شعرها والصماخ ثقب الأذن الذي يفضي إلى المسمع ومحي الإنسان وجهه والأسارير الكسور التي تكون في الجبهة وهي الغضون أيضا والجبينان جانب الجبهة والحجاج العظم الذي ينبت عليه شعر الحاجب والوجنة أعلى الخد الذي تحته حجم العظم والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض والحدقة السواد الأعظم والناظر السواد الأصغر الذي يبصر فيه الرأي شخصه والحماليق بواطن الأجفان واحدها حملاق والأشفار حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر الواحد شفر والشعر النابت عليها هو الهدب والمحجر ما دار بالعين وهو ما يبدو من النقاب وجمعه محاجر والماق طرف العين الذي يلي الانف واللحاظ طرفها الذي يلي الصدغة والعرنين الأنف وهو المعطس والمختم والخرطوم والمارن لان من الأنف والأرنبة طرف المارن النواجذ والارخاء هي الأدراس وقالوا الناجز ضرس الحلم فإذا سقطت أسنان الصبي قيل قد ثغر الصبي فهو مثغور فإذا نبثت قيل قد اثغر واتغر بالثاء والتاء مع التشديد فيهما واللسان يذكر ويؤنث وجمعه إذا ذكر فإذا أنف فالجمع ألسن، وعكدة اللسان أصله والصردان العرقان المستبقنان له والجيد العنق وهو التليل والهادي والطلية والجمع طلة والأخدعان عرقان في موضع المحجمتين والوريد عرق في العنق يتصل بالقلب والأوداج العروق التي يقطعها الذابح من الشاة واحدها ودج. واللغاديد لحم باطن الحلق مما يلي الأذنين والقصرة اصل العنق والضبع العضد والمأبض باطن المرفق وهو باطن الرقبة أيضا والمعصم موضع السوار والزند طرف الزراع الذي انحسر عند اللحم ورأس الزند الذي يلي الخنصر هو الكرسوع ورأسه الذي يلي الإبهام هو الكوع والراحة الكف وفيها الأصابع وهي الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر وكذلك أسماؤها في الرجل أيضا والسلاميات العظام التي بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع والرواجب بطون السلاميات وظهورها والبراجم رؤوس السلاميات من ظاهر الكف وهي ظهور مفاصل الأصابع والكاهل مقدم الظهر مما يلي العنق وهو الكتد والسبج والصلب من الكاهل إلى عجب الزنب والمطع الظهر وهو القرى مقصور أيضا والحيزوم الصدر وهو الكلكل والبرك والجوشن والشوش والزور مقدم الصدر والترقوتان العظمان المشرفان على أعلى الصدر والهزمة التي بينهما هي الثغرة والشاكلة الخاصرة وهي الخصر والكشف والقرب والجمع أقراب والإطل والأيطل والجمع آطال وأياطين وفي الجوف الفؤاد وهو القلب ويسمى الجنان أيضا وفي القلب سويداءه وهي علقة سوداء في وسط القلب يقال للرجل اجعل ذلك في سويداء قلبك وخيب القلب حجابه وكذلك شغافه ومنه قيل شغف فلان بكذا أي وصل حبه إلى شغاة قلبه باب الحرب والسلاح الهيجاء الحرب وهي تمد وتقصر والوغى ضجة الحرب والرحى معظمها والمعركة والمعترف موضع القتال وكذلك المأقط والمأزق وحومة القتال معظمه والملحمة الوقعة العظيمة القتال والغارة الشعواء التي تأتي من كل الجهات والهرج الفتنة والاختلاط وقد يسمى القتل هرجة والرهج غبار الحرب وهو القفطل والعجاج والنقع والعثير والمصاع الجلاد بالسيوف، والمداعسة والوخض الطعن في الجوف والغموس الطعنة النافذة ومن أسماء السيف ونعوته النصل والمشرفي والصارم وفرند السيف جوهره وكذلك أثره وذبابه طرفه وغراره حده وكذلك ظبته وغرضه والعير الناشز في وسطه ورياسه قائمه وسيلانه ما دخل في القائم من حديدته وكلباه مسماراه اللذان في قائمه صفات الرماح من صفات الرماح الرمح الخطي والسمهري واليزني والرديني والزاعبي والأسمر والعاسل والمدعس والمثقف والصعدة والقناة والمزراق الرمح الخفيف وكذلك النيزك والألة الحربة والأسل الرماح وقيل الأسل ما أدق من الحديد وحدد فيقع ذلك على الأسنة ونحوها وأكثر ما يستعمل الأسل في الرماح خاصة لدقه أطرافها ورقة حدائدها ومنه أسلة اللسان وهي طرفه حيث استدق ورقى وهي العذبة أيضا والوشيج الرماح والمران الرماح أيضا واحدها مرانه والخرصان الأسنة واحدها قرص وهي القب وهي القعضبية أيضا منسوبة إلى قعضب رجل كان يعملها في الجاهلية وتعلب الرمح ما دخل منه في السنان وتحت الثعلب العامل وجمعه عوامل وهو ما تحت السنان إلى مقدار زراعين ثم العالية وجمعها عوال وهي إلى قدر النصف من الرمح وما تحت ذلك إلى الزج يسمى السافلة انتعى الوجه الأول من الشريط الخامس من كتاب فقه اللغة وسر العربية التتمة على الوجه الثاني